لا تجعلوا بيوتكم مقابر تدبر يا أخي وانتمه يا أماه ويا أختاه كلنا في حاجة إلى هذا الحديث وفي حاجة إلى أي حديث من الصادق الأمين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر الله في بيوت مقابر آه كثير ما أكثر البيوت التي صارت مقابر لا أقول كالمقابر بل مقابر قال الصادق لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة آه وقفتم على السر هل عرفتم السبب لماذا تملأ الشياطين كثيرا من بيوتنا هل عرفتم لماذا نزعت البركة من كثير من بيوتنا للمخالفات الشرعية للمعاصي فكثير من بيوت المسلمين الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تقيم الليلة على الأفلام الداعرة وعلى المسلسلات الفاجرة وعلى الكلبات الغنائية الفاضحة التي تحول الزهادة العبادة إلى فساق الفجار ثم بعد ذلك نشكو السح ونشكو الصرع ونشكو الضيق ونشكو الهموم ونشكو قلة الأرزاق ونشكو الاختناقات ونشق امتزاع البركة من الزوجات والأولاد والأموال هل وقفتم الليلة على السر لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة لا تقرأ صورة البقرة في كثير من بيوتنا في بيوت كثيرة من بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يملأ الشيطان هذا البيت بالوساوس والشكوك والهموم والأحزان والكرم إلى غير ذلك مما يشكو منه الآن كثير من إخواننا وأخوتنا في كثير من بيوتنا إنه السر هجرنا القرآن عامة وصورة البقرة خاصة وخالفنا أمر ربنا ووقعنا في كثير من المناهي وامتلأت بيوتنا بكثير من المحظورات الشرعية كالتمثيل والصور والموسيقى طهر بيتك من المعاصي والذنوب وعد إلى علام الغيوب وقرأ صورة البقرة إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة من ابتلي بالسحر من ابتلي بالصرع من ابتلي بالهم والغم والضيق عد الليلة إلى صورة البقرة بعد التوبة والأوبة وتطهير البيت من كل معصية وتطهير البيت من كل محظور شرعي فهناك بيوت كالقبور بل هي مقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يذكر فيها اسم الله جل وعلا وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا اهدى كفتاه من كل سوء كفتاه من كل شر كفتاه من كل أذى كفتاه من كل سحر كفتاه من كل صرع كفتاه من كل إذاء من الشيطان الرجيم معقول هذا الدواء بين أيدينا ونتركه كم منا ضيع هاتين الآيتين كل ليلة من قرأ آيتين مش بقولك الصورة كاملة ولو قرأت صورة كاملة فيالها من كرمك ما بينت لك من قرأ آيتين من آخر صورة البقرة في ليلة كفتاه أي من كل شر وسوء ما الآيتان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير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 هذا الحكم النبوي الواضح الصريح ثم يفرط في هذا الفضل والخير مخذول ورب الكعبة ومحروم من حرم من هذا الخير ومن هذا الفضل ومغبون من ترك هذا الربح الهين اليسير ولكنه يسير على من يسره الله عليه سأل الله أن يسر علي وعليكم هذا الفضل وهذا الخير waq'u as-sumi zarafin